يثومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الْأَرْضِ جميعا فَإِنَّ الله لغني حميد فلم يأتكم نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إِلَّا الله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 فلم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرسول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 تحيتهم فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت, أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي تكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق مَا ما لها من قرار اللَّهُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدُّنْيَا الدنيا وفي وَيُضِلُّ اللَّهُ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 وَسَغَّرَ لَكُمُ اللَّيْنَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ بَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيًّا نَعْبُدَ الْأَصْنَ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 الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجر قريب, قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 سرابيبهم من قطران و تغشا وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس و لينذروا به وليعلموا ليعلموا ما هو إله واحد و ليعلموا هو إله واحد